زي انا باني اعتذر غدراني لكم الفار زي انا باني اعتذر غدراني لكم انا بانعتي ذر غدروني الكفوف زي انا بشوف حالي تب لا يتفوف ع النهار ظلن يا اخو يا عجروف ع عيني انت شاهدت باعت شوف عيني تشوف لا تشوفوا حوطاني بالسيوف لا تشوفوا حوطاني بالسيوف كل وجهينه تم قدر لمن انظار كل وجهينه تم قدر لمن ما الي كفار زي انا باني عتذر ذكروني الكفار زي انا باني عتذر ذكروني الكفار زي انا باني عتذر والله جودي اني لي رقم لا يحشود والله جودي اني لي رقم والله ما يهمنك كفر لا يحشد الناس نسيا في الكفر كله يعود الناس نسيا في هالكمفر كله يعود اصبنانا على الكفر ادرس الجهود الكفر ادرس الجهود bihuman amen aker galaw rja' karar bihuman amen aker galaw rja' karar yana banatid alghidrani alkuffar yana banatid alghidrani alkuffar يا نظاني اعتذر غدراني الكفال لا تظن ننهزم هذا محال مثلي لا ماك وابد حتى بخيال انا راسي ما ارتفع مثل الجبال ضاوعي عني شورد وش ما يطال روعي عن نشمرد وش ما يطال لا تظنين نهجم هذا محال مثني لا معك وبت حتى بخيال مثني لا معك وبت حتى بخيال انا راسي مرتفع مثل الجبال انا راسي مرتفع مثل ما هو النش ورد وما يطال باوعي عالنش انا حيرت الشعر حتى القلم حار انا حيرت الشعر حتى القلم هم حار <تصفيق> اتذر غدراني الكفار ديناباني اتذر غدراني للكفار ديناباني اتذر غدراني للكفار ديناباني اتذر غدراني هالكفر. منهم اسمي لا يمر ما درش يصير ان جيش الردى مني يحير انا نفسي فيها خلي الدم خرير انا نفسي اخلي الدم خرير انا بن علي اظهر امير انا بنحدر علي اظهر امير من الالاقهم جمر وحرقهم به النار من الالاقهم به النار زينب ت الغدراني الكمفار غ أاض الحسينية رااهم العتبي كلمات شارار الحسييني ووحيل الخاد الهندة الصوتية